ايها الاخوة ولا شك ان المسلم ليس مغفل ليس بغافل ليس انسانا ادلة ولا يعني بعيد عن الحقيقة التي تمر به ليس انسانا تمر عليه الايام كلها زي بعض والاحوال كلها زي بعض وإن من المسلم وقاف لدرجة أننا نفاجأ وأن من الحصول الحصينة تعامل المسلم مع أحوال الجو مع هيئة الأرصاد الجوية هل تعرفون أن هيئة الأرصاد الجوية لها عند المسلمين او في مقابلها عند المسلمين حصول حصين لا يتركوها اصبحوا في حالة من حالات كأنه واحد فاتح صدره لحراب الاعداء ترمى في صدره كيف شاء وايجا اقول له حضرتكم الكافر هو الذي يمر عليه الحر كالبرد والرعب كالبرق والمطر كالرياح الكافر إنما المسلم يقول الله تعالى وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها غافلون إنما المسلم هذا شيء والله سبحانك يا رب كل ما يحصل حاجة عنده ذكر فمثلا الدنيا حر نار مول مولعة في الساعة 8 الدولت ومجر الشارع ونار مولعة شمس الحرارة في الظل في بعض البلاد تصل الى 50 درجة مئوية في الظل حرارة درجة حرارة او درجة شديد وقد رأيت مثلا بلادا في فنلندا وفي كندا ان درجة الحرارة قد دلغت 40 درجة تحت الصف يعني 40 درجة تحت الصف درجة الفريزر بتاع التنلجة نصف درجة مئوية تحت الصف ولذلك الانسان ينكلم ما يتوضع احيانا لو انه نسي ان مثلا يستنفر جيدا ويفرر من المياه انف او ابن او تنائل التلج بارقش فطر بارقش لان نشوات المياه اللي باقه عنده فاذا جاء الاسلام وقال لك يا عبدالله يا مسلم انت لك ذكر في مواجهة تلك الاحوال الجوية يقول إن جهنم قد اشتكت إلى ربها وقالت يا رب أنا أكل بعضي بعضا برد والحر والزبهرير والقر وأكل بعضي بعضا مش أدر فأذني فأذن لها بنفسين تفرغ نفس تتنفس نفسين نفس في الصيف ونفس في الشتاء يقول مبيه عليه الصلاة والسلام فأشد ما تجدون من الحر هو من لفح جهنم يعني وَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الزَّمْهَرِيرُ سبحان الله يا إخوة الحديد السور الحديد في البلاد الباردة في مثلا البرتة في كنذا أو في أماكن شديدة البروت في أي مكان أو في فنلندا في الشمال عند القطب المتجمد الشمالي لو يعني كان معي رفيق وضع وضعه على دربزين على سور حديد في البرد الشديد فاحترق كتابه كان يحدث من النار زي كل نار البرد جعل نسميه تلقت فيها الصديد وبربائت زي نقول العوام الله طب اذا كان هذا نفس من جهنم فما هو المطلوب فيقوله فنفسه في الصيف فنفسه مشتاء فاشده ما تجدوه من الحر واشده ما تجدوه من الزمهرير فإذا وجدتم ذلك فتعوذوا بالله من الشيطان الرجيم طيب أمد شوية رياح هوى يقول لك يا الهوى جديد أي مهاردة يا سلام خلاص كده ما هو المسلم يا إخوة بدون قصونه كما قلت لكم كقلعة مفتوحة الأبواب دون النبي عليه الصلاة والسلام في يوم من الأيام تحرك الهوى فجعل وجهه يصفر ويتغير ويدخل ويخرج يخرج يشوف ويدخل ما ان يدخل حتى يخرج ما يخرج حتى يدخل فقال يا رسول الله قال وهاني انتم بتتكلموا عن ايه ده كان في من قبلكم من هذا الهواء ودفاء السحابه ويصف قال هذا عارض من ترى كويس وهو يزق السحاب ياتي السحاب ينطر فقال الله تعالى بل هو, بل هو ما استعجلتم به ريخ فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها ففعلا كانت النتيجة من أصلحه لم يرى انتهى اقتلعت ناش عزينه بالرياح فيأتي ذكر ذكر اللهم اجعلها رياحا لا ريحا يعني تجعلها ريحا مجمعه المقتلع واذا و و و وانما جعلها مفرقه ل علشان ايه علشان احنا محتاجين حبوب اللقاح ال ال ال الريح لما تاتي تاخذ الحبوب من الشجر المذكر والشجر المؤنث فينبت الزرع محتاجين رياح لدفع السحاب السحاب يمشي عشان مطره تنزل ترقي سواء منادع الأنهار أو الزرع مباشرة محتاجين الرياح في ايه كمان محتاجين الرياح علشان مراكب تمشي في البحر وإلا لأصبحنا رواكدة على ظهر يقفوا في فمحتاجين فندعو للرياح إذا جاءت وندعو ليس فقط للرياح بل للمطر لما ينزل المطر النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أجدبت السماء ولم تنزل مطرا يدعو اللهم اسقنا فإذا نزل المطر يقول اللهم غيثا نافعا اللهم صيبا نافعا فإذا نزل المطر وأغرق الأماكن التي نعيش فيها بجوار ما حولنا من أراضي نريد أن نزرعها قال اللهم حوالينا ولا علينا يا سلام إيه ده ايه ده ده خريطة حتى نزول المطر لما لا ينزل المطر اقول ذكر ولما ينزل اقول ذكر ولما حب حدد مكانه اقول ذكر ولما حتى صلاة الاستسقاء صلاة الاستسقاء ذكر حتى في الخشوف والكشوف انا خلي بالكم احنا انا ما عنديش وقت اقول كل التفاصيل انما انا اود ان اقول لكم انه ما من حالة من احوال الارصاد الجوية البركين الزلازل الرياح الأمطار الخشوف الكشوف الرعد البرق الرعد والبرق في السماء البرد الحر ما من شيء إلا له ذكر وانت تتعامل هذه كائنات حية كائنات حية في الخشوف يا الكشوف اللي بيحصل الشمس تحجب أو القمر يحجب فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يقول فإذا رأيتم ذلك فأسرعوا إلى الصلاة وهناك صلاة مخصوصة للخسوف والكسوف صلاة مخصوصة لما يجي العصر الحديث النهاردة يقومي يقولك إيه وأظن أنتم حضراتكم تقرأوا هذا يقولك إياك أن تنظر إلى الشمس في لحظة كسوف الشمس أو خسوف القمر ليه؟ يقولك ده مضر جدا ده ممكن يحصل كذا وكذا في العين فاذا كان الاسلام قد جاء من الف واربعمائة عام وشوية وقال للناس لما تشوفوا آية الخصوف والخصوف ما تطلعوش في الشوارع تبص للشمس وانما فافزعوا الى الصلاة حتى تزول والصلاة فيها نظر الى موضع السجود فانت لا تنظر لأعلى بل تنظر الى موضع السجود وتصلي حتى يزول فهو حصن لكن احنا لم نفهم هذا التحصين الا الايام دي لما طلع العلم الحديث اتنم علينا ان نثق في سمة النبي صلى الله عليه وسلم وان نأخذ منها هذا المعنى لنحصن حياتنا كلها ايها الاخوة اذا لا غفلة امام حر ولا برد امام برق ولا رعد أمام بركان ولا زلزال أمام أمام أمام وإنما من الحصون أن يكون لنا ذكر شرعه الله في كتابه وشرعه الله في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ليكون حصنا من حصون المؤمنين فنسأل الله أن ينفقهنا ديننا والحمد لله رب العالمين يا